نقور فذلك يومئذ يوم ايدي يوم النصير على الكافرين غير يسير ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له ما لم عمد و بنينا شهودا ومهدت له تمهيدا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 عبس وبسر ثم أدبر واستكبر فقال إن هذا إلا سحر يؤثر إن هذا إلا قول البشر سأسليه سقر وما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 كلا بل لا يخافون الآخرة كلا إنه تذكره فمن شاء ذكره وما يذكرون إلا أن الله هو أهل التقوى وأهل المغفرة